لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك قد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق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 الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن ذين له سوء عمله فرآه حسناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِينَ لرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور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 ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه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 شرابه سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلي تلبسونها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 فأخرجنا به ثمرات فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بشود Wan al-nas, wazdawab, wal-an'am, mukhtrif al-wanu. Kalaik. Innama yaxshal Allah min 'ibadhih alulama. Inna Allah الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا على يرجون تجارة يرجون تجارة لن تبوء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 مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدون ومنهم سابقون بالخيرات ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جن. تعدني يدخلونها يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وطال الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المطامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقض عليهم فيموتوا لا يقض عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذالك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل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 إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلا مَقْتًا وَلا يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ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 لا يكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفراء استكبرا في الأرض ومكر سيء.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 الله كان بعباده بصيرا، الله سمع الله من حمده.